وَكَفَأَبِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبِهِنَّ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمْمَاهُ تِكُمْ وَمَا جَعَلَ الْعِيَانَ أَبْنَاءَكُمْ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 وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها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 يا لساناً بي من يأت منك نب فاحشة مبينة يضعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً وبه يكنت منك لله ورسولي وتعمل صالحاً نؤتيهن أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء إن نبي لستنك أحد من النساء 129. وقل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى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 ان والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم اعد الله لهم مغفرته واجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصر الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذين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 فَلَمَّا قَضَى زِيدٌ مِنْهَا وَتَرَى زَوَجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَتَرَى وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا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 ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذانهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن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 يا ايها النبي ان احل لنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما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 فشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقرأ عينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن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 وَإِذَا سَأَلْتُمُهُمْ نَمْتَعًا فَاسْأَلُونَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا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 abad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 Lainnyaatih Munafikun, dan yang di dalam hati mereka merdu, dan yang merdekan di kota ini, tidak akan kita berurusan dengan mereka, tidak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 وليا ولا نصيرا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجهه 119. فتقلب وجههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا 110. وقالوا ربنا إما أطعنا سادتنا وقبراءنا فأضلون السبيل 114. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا 115. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا